قل أي شهيد الأكبر شهادة قل لله شهيدا بيني وبينك فغُرِّحَ إلَيَّ هذا القرآن لِأُنذِرَ بِهِ وَمَنْ بَلَغَ أَإِنَّكُم لَتَشْهَدُونَ أَمْ مَعَ اللَّهِ آلِهَةٌ أُخْرَى قل لا أشهد قل إنما هو إله واحد وإنني بليء مما تشركون الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبلاءهم الذين قسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون ومن أظلم من استراء على الله كذبا أو كذب بأياته إن له لا يسح الظالمون ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للذين أشرتوا أي نشركاؤكم أي نشركاؤكم الذين كنتم تزعون ثم لم تكن فتنتهم إلا أن قالوا لله ربنا ما كنا مشركين انظر كيف كذبوا على أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يستغون ومنهم من يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ وَجَعَلَ عَلَى قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَن يَفْقَهُوهُ وَفِي آذَانِهِمْ وَقْرٌ وَإِنْ يَرَوْا كل آيَةَ اللَّهِ مِن يُؤْمِنُ بِهَا حَتَّى إِذَا جَاءُوكَ يُجَادِلُونَكَ يَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا يَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا Mereka menolaknya dan menolaknya. Siapa yang tidak berdosa kecuali diri mereka sendiri dan apa yang mereka كذلك بايات ربنا ونكون من المؤمنين